وَيَأْتِي الْكُلَّ كل عدل لا يؤخر مِنْهَا منها الَّذِينَ الذين بِمَا كَسَبُوا كسبوا الَّذِينَ شراب بِمَا كَسَبُوا وعذاب شَرَابٌ مِنْ وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد, ونرد على أعقابنا بعد إذ الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران, حيران له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 وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَقُولُنْ قَوْلُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الغيب